سبح لله ما في <تصفيق> السماء j يعلم ما يليج في الأرض و... والله وإلى الله ترجع هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم الذي في <تصفيق> وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وَقُلْ خُذُ اخْذَمِيثَاقَكُمْ إِن Oh mm -hmm. وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات وراء الأرض لا يستوي من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقال 114. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله كريم يوم ترى ذا الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقولون ti <laughs> long فاطن نوق فيه الرحمه وغاهر من طيب العذاب ربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم الأمان منكم فدية ولاء من الذين كفوا. ما أؤكلكم إلا ربي يملأكم وفي أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِي porém Won't والشهداء عند رب دلهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب الجحيم <تصفيق> <تف periodically> <تصفيق> وتكثر في الأول والولاد كما ثلغي في أعجب الكوف.